بسم الله الرحمن الرحيم قال والكرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد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 كَإِنْ سَطَّرْنَا إِلَيْكَ وَزَيَّنَّا وَمَا لَنَا مِنْ فُرُوجٍ وَالأَرْضَ مَدَدْنَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَدْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عبد منيب مِنَ السَّمَاءِ مباركا فانبتنا به فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع النضيد رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح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 وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسٌ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِلِ الْوَرِيدِ إذ يتنقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ مِنْ قول إلا لديه رقيب عتيد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 وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوا بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بقشا فنقروا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد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 يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجباق فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.